بسم الله الرحمن الرحيم وعلى هذه الصفين وعلاها بعد مضى معانا ربما كما ذكر من خصائصها في هذا الكتاب عشر خصائص قال سوف قال سوف هذا الحرف الثاني والعشرون من حروف المعاني الثلاثيه قال حرف التنفيذ يختص بالفعل المضارعي ويخلصه الاستقبال كالسين. كالسين لكن سوف اكثر استقبالا من ماذا من السين لكثرة حروفها قالوا فيه لغات حكاها الكوفيون وهي سف وسو وسي وانشدوا عليه فإن, فسوف... فان اهلك فسوف تجدون فقدي وان اسلم يطيب لكم يطيب ويناس لم يطب لكم المعاشة. المثل الحكمة. طيب. وبعده فسوت تجدون بعدي. هي بعض النسخ. فسوت تجدون بعدي. وكذلك كوكذلك كانت يعني في الحاشية يقول وكذلك كانت في نسخة باء. إلا أنها صويبت كما أثبتنا يعني فيها تصويب حتى في وقال بعضهم وقال بعضهم هذا البيت شاذ، وحذف الفاء منه للضروره قلت نقل الكساء عن أهلي الحجاز سوء, سوء أفعل بحذف الفاء في غير ضرورة فدل على أنها لغه قد تقدم الخلاف في أن السين فإن نحو ستفعل أصلا براسيا فرعا وقطعا من سوفا وهلو هل سوف في التنفيذ من السين أو هم السيان في ذلك خلافهم أو ذهب الوصولية أن سوف أبلغ لكثرة حروفها على الأصل ما هو الأصل؟ أن كثرة المباني تدل على كثرة المعاني الأصل أن كثرة المباني وهي الحروف تدل على كثرة المعاني وهي مدلول الكلمات واختار ابن مالك استواءهما في ذلك وتقدمت الاشاره الى هذا قال مثلا ذكر بعض النحيين ان سو موضعا لا تدخل فيه السين وهو وهو ان لا من الابتداء ولا من التوكيد تدخل على سوف ولا سوف يعطيك ربك ما ترضى ولا يكون ذلك في السين قال لعل يجتمع حرفان على حرف واحد وحرفان زائدان على الكلمه لشدة اتصال بعضهما ببعض ولجد اتصال بعضها ببعض واتصاله بالكلمة ربما أدى ذلك في بعض الكلمات الاجتماعيه أربع من حركات وأكثر لا سيسجد قال وليستعلم ولا سيتعلم لا لسيسقد وَلَسَيْتَعَلَّمُ قال فَتَدْقُلُ الْكَلِمَةِ لَسَيْتَكَلَّمُ قال في حاشية وفي بعض الحاشية قل لَسَيْسْجُدُو للجمع حاشية خمسة وشتة قال ولذلك ولذلك استكنا آخر الفعل مع الفاعل أو ما في حكمه نحو ضربته وكثيرا ما يهربون من هذا الثقل فطرحوا دخول اللام على السين لذلك قلت قد سمع وقوع السين في موضع الأمسع فيه سوف وهو خبر عسى فإنه قد ورد فيه وقوع السين موقعا موقع لأنها نظيرتها بالاستقبال في قول عسى من طي بعد هذه ستطفئ غلات الكلا والجوانحي عسى طيء من طيء بعد هذه ستطفئ غلات الكلى والجوانح وهذا شاد الله يقاس عليه والله اعلم قال البيت لقسها من الرواحه والغله شدة العطش يعني بمعنى استعارها لما في نفسه من العلم الغيض استعارها استعار الغله لما في نفسه اي لما نفس الشاعر من العلم والغير وهذا شان الثارات وشان الأمور التي تضيق الصدور بالدماء فالدماء شأنها شان والله مسعان إن شاء الله إلهانا ذاك الله